بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم بالموجة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الوسول وعياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل و بفِرعَة مرباة يسيرون عليهم بالموّدة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتُم ومن يفعله منكم فقد ظلَّ سوا السبيل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 والله بما تعملون بطير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم ليبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توتلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على, على أن لا نشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتن أولادهن ولا ولا يَعِشِينَ بِمَحْسَنٍ يَشْرِينَهُ بين عَيْنَيْنَا وَأَرْجُلِهِمْ ولا وَلَا يُعْطِينَكَ في مَعْرُوفٍ فَذَا يَعْفُنُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الله إِنَّ اللَّهَ يا رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا ضَغَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يأتوا قد يأثوا من الآخرة كما يأث الكفار من أصحاب القبور